بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ إذ وجوه يوم إذ خاشعة عاملة ناصبة عامله ناصبه تصنا نارا, نارا حاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريء. ليس لهم طعام إلا من ضريء. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. أجوه يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ وَجْهُهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ لِسَعْيِهَا راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية. لا, لا تسمع فيها لغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها صور مرفوعة. فيها صور وأكوام موضوع، وأكوام موضوع، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة، وزرابه مبثوثة، وزرابه مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر, وكفر فيغضه الله عذاب الأكبر فيؤذمه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم